ولهن الربع مما تركتموا إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخنا وخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضام وصية من الله والله عليم حليم